السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهته الى يوم الدين اما بعد أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الأحبك الكرام وأنا أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا لهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه هذا هو المجلس الأول في القراءة في هذا الكتاب كتاب أذب السلف في التعامل مع الناس لأبي عبد الرحمن رضا بن عبد الحميد حفظه الله وكتاب على صغر حجمه لكن قدم له مجموعة من أهل العلم أفاضل وأثنوا وعلى الكتاب خيرا لما فيه من العلم النافع أسأل الله أن ينفع بمن كتبه ومن قرأ فيه ومن استمع بشيء منه إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه ادب السلف في التعامل مع الناس ادب أخلاق وسمت وحليه وصفات السلف السلف هم اباؤنا وأجدادنا وقدوتنا إمامهم الذي محمد صلى الله عليه وسلم والصف الأول المقدم منهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رب العالمين بالقرآن وبالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويأتي من بعد هؤلاء من سار على نهجهم واستنى سنتهم والتنة من وراء التسام غرسهم الاقتداء بهم واقتفاء آثارهم رضي الله عنهم ورحمه الله وعندنا العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفرقة الناجية قيل ومن هي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحاري من كان على هذا النهج فهم الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة وفهما وأخلاقا وسلوكا فهؤلاء هم الفرقة الناجيه أدب السلف في التعامل مع الناس كلمه الناس لطف عام الناس منهم الكبير والصغير منهم العالم ومنهم التاني منهم القريب والبعيد العدو وحبيب ومنهم أصناف وأشكال وأنواع كل صنف من هذه الأصناف يحتاج لتعامل معين لا يصبح هذا التعامل مع صنف غير هذا الصنف وقدوتنا سلفنا رضي الله عنهم ضربوا للدنيا المثال المنير الواضح الأزهر البير الذي يبقى إلى قيام الساعة في كيفية جعل منهج الإسلام حقيقة يعيشها الناس أذب السلف في التعامل مع الناس كل واحد منا يفتقر إلى التزام إلى الالتزام بهذا الأدب ليقف على أرض ثابتة ليقول أنا سلفي كل واحد منا يفتقر إلى الالتزام بالمنهج لا يفتقر إلى منهج لان المنهج موجود لكن يفتقر كل واحد منا إلى الالتزام بهذا المنهج ليقف على أرض ثابتة ويقول انا سلفي انا على منهج هؤلاء العقيدة والفهم والسروف والأخلاق وكل هذه الأمور تعالوا بنا لنقرأ في تعامل سلفنا رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم مع الناس كيف كان تعاملهم مع اصناف الناس لي نسعى جاهدين لمستمسك بأذبهم وبأخلاقهم أسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم في جنته المؤلف أبيض الله ذكر بشكل مختصر ما يزيد عن 83 أدب من أدب السلف رضي الله عنهم في التعامل مع الناس وأصناف الناس نبدأ نقرأ في هذه الآداب وفي هذه الأخلاق لعل بعضنا ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بذلك ينتفع بامثال هذه الكلمات التي ليست نسجا من الخيال ولا تأليف ولا حارف الخيال إنما كانت واقعا هذا من الأدب الذي التزمه سلفنا رضي الله عنهم ورحمة الله عليه فيبدأ المؤلف بعد مقدمة ومقدمات لبعض أهل العلم لهذا الكتاب يبدأ يقول أولا من أدب السلف في التعامل مع الناس قال لا يطمعون في رضا الناس ويؤثرون رضى الله تعالى لا يطمع واحد منهم هذا منهجه وهذا فهمه أن يرضى كل الناس عنه لا يمكن أن يجتمع الناس على إنسان ابدا مهما كان هذا الإنسان لا بد أن يكون في الناس من يبغضه ومن ينتقده ومن يتكلم على ما يفعله هذا الانسان وان كان من الحق على انه على خلاف الصاب لا يمكن ابدا ان يجتمع الناس على انسان ولا يمكن ابدا ان يرضى كل الناس عن انسان واذا كان هذا الامر يقيم بالنسبه لكل واحد منا فمن الحماقه ان يسعى الانسان لشيء هو على يقين انه لا يدركه إذا كان على يقين أنه لا يمكن أن يرضي جميع الناس فمن الحماقه أن يسعى لذلك تسعى لشيء أنت على يقين أنك لا تدركه وأبدا لا تناله قال لا يطمعون في رضا الناس ويؤثرون هذا ما يقتضي العقل السليم إذا ايقنت ان الناس جميعا لا بد ان يكون منهم من ينتقد ومن يخالفك ومن يتكلم عن شيء من الامور التي تفعلها لانها من الاخطاء فالعقل السليم والفطرة السويه تجفع الانسان للحرص ما امر بطلبه السعي لتحصيله الا وهو رضا رب العالمين اسال الله ان يرضى عنا جميعا قال لا يطمعون في رضا الناس ويؤثرون رضا الله تعالى حتى لو كان في المقابل سعيهم لارضاء الله والاستمساك بالحق والاستمساك بالشرع وما امر به الشرع غضب فلان وفلان, وفلان بل غضب الكثير من الناس. قال الامام الشافعي رحمه الله. الناس يعني رضا الناس. الناس غاية لا تدرك. لا تطمع ان يرضى عنك كل الناس. قال الناس غاية لا تدرك. وليس لي الإمام الشافعي رحمه الله إمام الدنيا رحمة الله عليه يتكلم عن نفسه يقول وليس لي إلى السلامة من سبيل انا هو الإمام الشافعي رحمه الله ما فيش طريق ان إنما أخلي كل الناس ترضى عني لا يمكن قال الناس غاية لا تدرك وليس لي إلى السلامة من سبيل طب الحل قال فعليك بما ينفعك الذي أمرك الله به الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فلزمه يرضى من يرضى ويسخط من يسخط المؤمن انك تسعى للالتزام بما أمرك الله عز وجل به وقال رجل للحسن البصري رحمه الله إن قوما يجالسونك قاعدين مخصوصا عشان حاجة معينة قال ليجدوا بذلك إلى الوقيعة فيك سبيلا يعني هو قاعد علشان يصطاد كلمة أو معنى أو جملة مبهمة أو مجملة يحملها ويؤولها ويزيد فيها وينقص منها هل غرضه هذا هدفه إن قوما يجارسونك ليجدوا بذلك إلى الوقيعة فيك سبيلا فقال هون عليك يا هذا شغلش نفسك تجير بالأمر ده قال فاني أطمعت نفسي في الجنان فطمعت ممكن الواحد يدخل الجنة ها آه ممكن إن شاء الله نسأل الله أن يجمعنا في الجنه هذا يجب على الإنسان أن يطمع فيه وأن يسعى إليه قال هون عليك يا هذا فإني أطمعت نفسي في الجنان فطمعت فقر السليمه والعقل السليم يقول الانسان الإنسان يسعى لطلب الجلة والجنه أقرب لأحدكم من شراك نعله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال هون عليك يا هذا فاني أطمعت نفسي في الجنان فطمعت وأطمعتها في النجاة من النار فطمعت الإنسان ممكن ينجو من النار نسأل الله أن يجيرنا من النار اتقوا النار ولو بشق تمرة ان شاء الله نسأل الله ان يشملنا بعفوه ورحمته وان يجيرنا من عذاب النار. قال واطمعتها في السلامة من الناس. ان الناس كلها ترضى معاكش حد يتكلم عليه او ينتقد او يتكلم في عيوب او اخيه. قال فلم اجد الى ذلك سبيلا. ده الامام حسن البصري لو كان كلامه يشبه كلام الانبياء. رحمه الله ورضي عنه قال فلم أجد إلى ذلك سبيلا فان الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم ربنا خلقهم ويرزقهم ويمهلهم ويحلم عليهم وهم يعبدون الحجارة ويعبدون البشر ويعبدون المال ويعبدون الشهوة والله عز وجل يحلم عليهم وهم ساخطون عليه ومنهم من يسبه ومنهم من يكفر به وهذا ليلة, ليلة نهار استمر قال فإن الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم مش ممكن قال وقال موسى صلى الله عليه وسلم يا رب إن الناس يقولون في ما ليس فيها فأوحى الله إليه يا موسى لم أجعل ذلك لنفسي الله قادر ولم يزل جل جلاله على جعل الناس جميعا يرضون عنه سبحانه ومع ذلك فالدنيا دار اختبار منهم من يؤمن بالله ومنهم من يرضى عن الله ومنهم من يكفر بالله ومنهم من يسب الله عز وجل قال فأوحى الله إليه يا موسى لم أجعل ذلك لنفسي فكيف أجعله لك وقال مالك ابن دينار رحمه الله منذ عرفت الناس لما تعملك مع أصناف وأشكال الناس وعرفت حقيقة الناس وأيقان بهذه الحقيقة قال لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم قيل ولم ذلك؟ قال حامدهم مفرط وذامهم مفرط إلا وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين السخط لو واحد بيسخط عليه تبي تبدي المساوي حتى لو حاجة مش بينة تظهر ويظهرها ويزيد فيها يتكلم عليه فهذا عنده غلو في المد وهذا عنده غلو في الانتقاد والاعتراض والكلام قال فلما علم الصالحون سلفنا رضي الله عنه ذلك غايه إرضاء الناس غايه لا تدرك قال آثروا الصحبة اللي انت تعمل لأجره آثروا رضا الله تعالى على رضا الناس قال الامام الشافعي رحمه الله ما احد من بني آدم كائنا من كان ما احد الا وله محب ومبغض ومش في ناس الى الان والى قيام الساعة يبغضون افضل البشر صلى الله عليه وسلم نعم هذا موجود وهذا في بعض الناس مع كونه اشرف الناس نسبا وأفضل الناس خلقا وأرحم الناس بالناس وأحب خلق الله الى الله ومع ذلك من الناس من يبغضه ومن يكرهه ويحقد عليه صلى الله عليه وسلم قال ما أحد إلا الكلام كلام الإمام الشافعي رحمه الله ما أحد إلا وله محب ومبغض فإن كان لا بد من ذلك فليكن المرء مع اهل طاعه الله عز وجل مطلوب منك انت تتحرى رضا الله وتطلب مرضاه الله وتستمسك بما أمر به الله وتكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تحققت من ذلك واستمسكت بذلك فلا عليك من غضب فلان وسقط فلان وفلان قال الشاعر اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل ما تفرحش بظهور قيل في الانام وقالي فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لابد من مثن عليك وقالي لازم يكون في محب ومبغض لازم يكون فيه مادح وانسان يدمك من الناس وقال ابن القيم رحمه الله هذا مع ان رضا الخلق لا مقدور ده شيء ربنا ما قدروش اصلا ان كل الناس ترضى عن انسان لا هذا غير مقدور ولا مأمور ولا مأثور لانت مأمور ان انت ترضي كل الناس انت مأمور ان انت تسعى لرضى الله ولا مأثور لم يؤثر ان الناس اجتمعت على أحد البشر حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا ماثور فهو مستحيل بل لا بد من سخطهم عليك لا بد ان بعض الناس تسخط وتنقل وتتكلم ولو بغير حق ولو بغير حق قال فلا أن عَلَيْكَ عليك وتفوز برضا الله عنك أحب اليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض ما تنشغلش كثير ان انت ترضي فلان ترضي فلان ترضي فلان وانت ناسي ان انت ترضي ربنا إذا كان ارضاءهم فيه سخط الله فليسخطوا والترضي ربك عز وجل قال فاذا كان سخطهم لابد منه على التقديرين يعني انت تعمل اللي يرضى به فلان يسقط فلان وتعمل اللي يوافق فلان يسقط فلان قال فان كان سقطهم لابد منه على التقديرين فآثر سخطهم الذي ينال به رضا الله الاصل عن عندك انك تسعى لمرضات الله فإنهم رضوا عنك بعد هذا طالما أن أنت متحقق منت على ما أمر به الله عز وجل وإلا فاهون شيء رضا من لا ينفعك رضا إلا ينجك يوم القيامة رضا الله مش رضا الناس ولا رضا أكثر الناس قال فإنهم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس سعى وحلصا من التمس رضا الله بسخط الناس الاهم عنده والاصل عنده والاول عنده مرضاه الله قال كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس ده اعلى مطلوب عنده انه يرضي الناس بسخط الله وكله الله الى الناس والسلام عليكم. ده كلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقله عنه عائشة رضي الله عنه وقال ابن الجوزي رحمه الله العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالق يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسقطه عليه أصل قلوب هؤلاء الناس الذين تسعى لمرضاتهم رياض من خلقهم فسعى لمرضاته فانك ان سعيت لرضاهم ولو في سخط الله يوشك الله ان يغير قلوبهم لتسقط عليك قال فينبغي خلاصه بقى فلاصة الكلام عن هذا الادب قال في التعامل مع عموم الناس قال فينبغي ان يحسن القصد لطاعه الله لطاعته الخالق عز وجل. وان ساخت المخلوق الاصنع عندك ان تسعى عندك ان تسعى لمرضات الله فانه يعود صاغرا ولا يسقط الخالق. يعني لما الناس تنقم عليك وترى ترى ان في موضع حتى هوان ولكن انت على يقين انك ملتزم بما امر الله به قال فانه يسقط المخلوق فيفوت الحظان جميعا لو سعى لمرضات المخلوق يوشك الله أن يسقط عليه وأن يسقط عليه هذا الذي سعى لارضائه ولو في سقط الله عز وجل الأدب الثاني من أدب السلف رضي الله عنه ورحمه الله في التعامل مع الناس قال يقبلون الحق ممن جاء به ولا يلتفتون إلى قائله العنوان مرة ثانية من أدب هؤلاء الذين رضا الله جنة الله عز وجل في ساكي في هديهم ونهجهم والتزام غرزهم قال يقبلون الحق ممن جاء به حتى لو كان الشيطان الرجيم قال ولا يلتفتون الى قائله قال فهذا يعني مش معنى ان فلان اللي هو اشر للناس تكلم بكلام من الحق اللي انت تقول لا ده باطل علشان اللي تكلم به فلان لا إذا تكلم فلان وهو فلان وهو أشر الخلق وهو أقل الخلق شأنا بالحق فمنهج السلم أن تقول هذا الحق بغض النظر عن قائله كائنا من كان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيرا حتى لو كان قصمك قال ومن جاءك بالباطل فردد عليه ما يبقىش الباطل حق علشان اللي تكلم بانسان انت بتحبه قال ومن جاءك بالباطل فردد عليه وان كان حبيبا قريبا وذكر ابن القيم رحمه الله ثل من الائمه كسهل ابن عبد الله التستري وابي طالب المكي والجنيد بن محمد وابي عثمان النيسابوري ويحيى ابن معاذ الرازي وابي سليمان الداراني وعاون ابن عبد الله ابن عتبة وغيرهم ثم قال والصادق الزكي والصادق الزكي ياخذ كل منهم ما عنده من الحق يعني ياخذ من كل واحد من هؤلاء ما عنده من الحق مع كونه من الائمه ياخذ ما جاء به من الحق كل احد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقد من قوله ويرد عليه قال فيستعين به على مطلبه ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر. حتى لو كان في لعب الفلاني ولعب الفلاني مقصر في الفلان الفلاني لكن إن اذى بالحق في الجانب الفلاني والفلاني فاقبل منه الحق كائنا من كان قال فيستعين به على مطلبه ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر ويهدره به فالكمال المطلق لله رب العالمين وما من, العباد وما من العباد إلا له مقام معلوم أي إنسان ولو كان أفضل أهل عصره يأتي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالحق وقد يأتي احيانا بشيء يعني يخالف فيه الصواب فنقبل منه مع جاء به من الصواب و نرد عليه ما خالف فيه الصواب وذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان قال ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه صلى الله عليه وسلم قال ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا مش الشيطان لما علم أبو هريره رضي الله عنه قراءة آية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك مش معنى كده هو صالح هو بيأمر بالخير لا ده هو كذوب لكن هذا الذي تكلم في هذه الساعة من الحق صدق في هذه وهو الأصل أنه كذوب قال المنان الشرقيق رحمه الله ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت كلاماً حقاً صدقها الله رب العالمين عقب على كلامه بأن هذا الذي نطقت به من الحق وهي بتسكن للشمس لسه ما اسلمتش قال صدقها الله فيه ولم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالته وذلك في قولها فيما ذكر الله عنها قالت لما هي بتتشاور مع الملأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله صدقت وكذلك يفعلون الذي قالت هذه التي لم تسلم بعد التي هي الآن وهي تتكلم بهذا الكلام كافرة صدقت في هذه المقالة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة فقد قال الله تعالى مصدقا لها في قولها وكذلك يفعلون قال شاعر لا تحقرن الراي وهو موافق حكم الصواب اذا اتى منا قصي فالدر وهو اعز شيء يقتنى ما حظ قيمته هوان القانصي يعني لو نزل الى اعماق البحار الفلان الفلاني اللي هو عند الناس احقر الناس وخرج وفي ايده لؤلؤه هنقوله لا ده مش لؤلؤة ده دي خزف عشان انت انسان مش كويس لا هذه لؤلؤه بغض النظر عمن قنصها بغض النظر عمن أخرجها وقال الإمام المناوي رحمه الله عند حديث الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها الحديث ضعيف لكن الشاهد في كلام الإمام المناوي رحمه الله قال ضالة المؤمن أي مطلوبه مطلوب المؤمن إن هو يصل للحق على الانسان بقى فلان او فلان او على يد فلان او فلان المهم انه لو عثر على الحق فاسوأ حقه به. انت لو ضاع منك الف جنيه. وبعدين جالك فلان اللي هو لا يركع لله ولا يسجد لله. وبيأكل حرام وبيسب الدين وبيفعل وقال لك جنيه بتاعتك يا. اقوله لا اصل انت انسان مش كويس. مش بتاعت الالف جنيه دي. لا. ده هذا مطلوب. إذا جاءك على يد أي أحد كائنا من كان فإذا جاءك الحق فمن باب أولى قبوله على يد أو على لسان كائنا من كان قال ضالة المؤمن أي مطلوبه فلا يزال يطلبها هم ويصل للحق. كما يتطلب الرجل ضالته فحيث وجدها فهو أحق بها أي بالعمل بها واتباعها ولا لازم عشان الحق يأتي على يد فلان ولا لازم عشان يكون صدق يأتي على لسان فلان لا يأتي الحق على لسان أي إنسان كائنا من كان لا ترد الحق لأن الذي جاء بي أو نطق بي فلان أو فلان قال المؤلف عبد الله يعني أن كلمة الحكمة ربما نطق بها أو في أشر من الشيطان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك. فيش اشر من الشيطان. لما يكون في صفه صفة من صفات الخير من الحق والانصاف ان انت تقول فيه فلان ده في صفة من صفات الخير. <تصفيق> ومن اهل الكتاب من انتأمنه بقنفار من اهل الكتاب اللي هما اليهود والايه? والنصارى. كفار ولا حاجة تانية? كفار. من ممن تأمن بقنصار يؤديه إليه ومنهم من امتأمن بدينار لا يؤدي اليك إلا ما جمت عليه قائمة فده نطق بالحق وهو أرذل الناس وأقل الناس هذا الذي تكلم به من حق بغض النظر عن قائله أو الذي أتى به. قال يعني ان كلمة الحكمة ربما نطق بها من ليس لها بأهل ثم رجعت الى اهلها فهو احق بها كعال بدور على دي بغض النصف بها عن اللي جابها قال فهو احق بها كما ان صاحب الضاله لا ينظر الى خساسه من وجدها عنده يعني انت المكنه بتاعتك الفيسبة ضاعت وبعدين جاب جابها لك واحد حرام وقال لك الفيسبة بتاعتك هتقول له ايه? مش بتعكد انك راجم? لا. ده طيب. من باب اولى واحق ان يأخذ الانسان الحق ويلتزم به بغض النظر عن الانقائم لهذا الكلام. <تصفيق> قال فهو احق بها كما ان صاحب الضال لا ينظر الى خساسة من وجدها عنده خطب الحجاج يوماً فقال إن الله أمرنا بطلب الآخرة وكفانا مؤنة الدنيا فليته كفانا مؤنة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا فقال الحسن خذوها من فاسق الحجاج اللي هو سفك الدماء وفعل وفعل نطق بهذه الكلمة من العقل خذوها منه قال خذوها من فاسق الحكمة ضا ده كلام حق اقبلوه بغض النظر عن قائله ووجد رجل يكتب عن مخنف شيئا فعوتب فقال الجوهرة النفيسة لا يشينها سخافة آيصها ودناءة بائعه حتى لو اللي خرجها أو اللي بمعدة أقل الناس شأنا أو المعروف بكذا وكذا وكذا الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله قال لا يحجبنك أيها الناظر في العلم النبوي الموروث إذا وقعت على مسألة من مسائله ذكرها فيلسوف إنسان حتى في عقيدته خلل قال أو متكلم أن تنقلها وتعمل بها لكون قائلها لا دين له فإن هذا قول من لا تحصيل له اللي يقول لا مش هنقبنها عشان اللي يتكلم بها لا هذا إنسان خالفه الصواق قال إذ الفيلسوف ليس كل عمله باطلا يعني أحيانا بيتكلم به بي الحق فإذا وجدنا شرعنا لا يأباها وافقت هذه الكلمة الشرواء الحق قبلناها آآ إلى آخر كلام ابن العربي رحمه الله وعن ابي عبد الله الثقفي عن عمه قال سمعت الحسن البصري رحمه الله قال لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج الحسن اللي هو احنا بنقول اه امام الورع والزهد والعلم في عصره وكلامه يشبه كلام الانبياء وكذا, وكذا وكذا يقول انه نفعته كلمة تكلم بها الحجاج قال لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج بن يوسف قلت وان كلام الحجاج لا يكذب يعني في كلام من كلام الحجاج انت انتفعت بي قال نعم سمعته يقول على هذه الاعواد يعني على المنبر إن امرا ذهبت ساعه من عمره لغير ما خلق له لحري أن تطول عليها حسرته يوم القيامة هيندم يوم القيامة أنه هو ضيع الساعة وهو ناسي للآخرة ومشغول بشيء من أمور الدنيا المحضة لا حظ للاخره فيه الكلام ده حق ونفق به الحجاج وقال الحسن رحمه الله أنه انتفع بهذا الكلام وقد تكلم به الحجاج قال ابو العباس عبد الله بن المعتز رحمه الله وهذا الفعل من العلماء اللي هم بيردوا الحق اذا جاء على لسان فلان وفلان اللي هو من اراذل الناس او من سفله الناس قال مفرط القب ده مش منهج اهل الحق منهج اهل الحق قبول الحق على لسان قائله اخائنا من كان لانه لا يجب قال لأنه يجب ألا يدفع إحسان محسن مش لو هو يتكلم بالحق يقول له أنت برضو غلطان طب هو تكلم بحق وفعل حق في هذا الوقت لا برضو أنت مخطئ قال لأنه يجب ألا يدفع إحسان محسن لما يحسن له أنت أحسنت زي ما في القرآن زي ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجب ان لا يدفع إحسان محسن عدواً كان أو صديقاً وأن تأخذ الفائدة من الرفيع والوضيع فإنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال الحكمة ضالة المؤمن فخذ ضالتك ولو من أهل الشرك ويروى عن غيره من. السلب رحمة الله عليهم انه قال اخذت من كل شيء احسن ما فيه حتى انتهيت الى الكلب والهر والخنزير والغراب قيل وما اخذت من الكلب قال الفه لأهله وذبه عن حريمه قيل فمن الغراب قال شدة حذره قيل فمن الخنزير قال بكوره في ارادته قيل فمن الهر قال رفضها عند المساله لما تكون عايز حاجه تقعد تتمسح كده الناس قال وليس صياحه لما تكون عايز حاجه ما تزعقش لا تجيب ايه برست كده وساق ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن ابراهيم ابن الاشعب رحمه الله قال سئلت فضيل ابن عياض عن التواضع ايه هو التواضع قال ان تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه لو أنت متبع لمنهج السلف لو أنت تريد انت تكون على على من من قال عنهم رسول الله صلى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يبقى تقبل الحق من قائله كائنا من كان إلى آخر ما ذكر حفظه الله تحت هذا العنوان أن السلف رحمة الله عليهم يقبلون الحق ممن جاء به ولا يلتفتون الى قائله احنا قرانا اليوم الأدب الأول من أدب السلف رحمة الله عليه في التعامل مع الناس الأدب الأول قال لا يطمعون في رضا الناس يجد أول مطلوب عندهم قال ويؤثرون رضا الله تعالى الأدب الثاني قال يقبلون الحق ممن جاء به ولا يلتفتون إلى قائله انهي الكلام, الكلام بما بدأت به نحن جميعا نفتقر للالتزام بمنهج هؤلاء في العقيدة والعبادة والفهم والسلوك حتى يقف, يقف الإنسان منا على أرض ثابتة ليقول انا سلفي في العقيدة والمنهج والعبادة والفهم والسلوك والأخلاق والتعامل مع اصناف القلب على اختلاف اصناف واشكال من قدر الله بيننا بقاء ولقاء نفابق القراء في هذا الكتاب القيم وانصح اخواني ان يقراوا هذا الكتاب مرارا فانه إن شاء الله كتاب نافع اثنى عليه الكثير من اهل العلم اقول قول هذا استغفر الله طيب آه هذه ورقه فيها الكلام عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وهي ستيكر خمسة وموجود عدد من يأخذها بحقها وحقها ألا يلقيها أن يعلقها في مكان يقرأها الناس فيه من أراد أن يأخذها بحقها تعليقها وعدم اهمالها موجود مع الشيخ سيد عدد منها اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا و نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب